شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائي تطلق العلم قائلاً من القسل لا إله إلا هو العزيز الحكيم لو رجوك اذا لسأل عبوات لسأل بيني دين إخوائي لقلبه خلاصي مزميني بيني إخوائي جأويك انسان هوك سائري مخلوقات هوك مخلوقي خويا ابي هل العين ابي وك افرمي له الخلق والامر هوك افرينش اقد كاري ابي فرمان لاني شركاري اوي فرماني تسخيري وجبري فرماني و ابتلائي وأوجرك القرآن أي قرآن يتولا أمم تعيش وكانك مرسلين عليه بالصلاة والسلام هات من بلائنك وهدايتكان، كان لو أمم تانة لا أقل لو أمم مسألة وجود بحث, بحث مثلا شك أو الله بل ذلك باتفاق لسر وجود إخوان و لسر اعتراف بالناس ببعض الإلقاءات إخوان كم يا زور هذه أساسية مبكرة إله رب أبيك يكبر المشركين لفلوهيته ربوبيتها الشرك عن وفاق رادا و. المرسلين عليه الصلاة والسلام هميشه دعوتي عن عمد و كم مرد هل وقت لخالقية شركة بخواه قرار نادن لألوهية وربوبية شركة بخواه قرار ندن حتى یك دان مانيا ماننية لباره إثبات وجود خواه و بإصلاح يعني هذا عبارة ترى لزميني استدلال بوجود إخاء بعد بعضك لعلاق القرآن هنا كمعناقرام شتي ترى أما بعضك باشتباها زعم كلباري إثبات وجود إخاء لحالك القرآن أول جار ومستقيمًا خطاب ومشتكي عرض قومي نبي أخير عليه الصلاة والسلام ولكن لانه يعترف بان الخالق والسماوات والارض يحتاج الى السماوات والارض ويعترف بانه يحتاج الى رحمه الله ويعترف بانه يحتاج الى رحمه الله جاء اذكر ان الاستدلال في وجود اخواتي اذكر ان الاستفاده من القران اما القرآن من اجل الاستفاده من اجل معناي من اجل الاستفاده من اجل الاستفاده من اجل الاستفاده من اجل الاستفاده من اجل الاستفاده من نقدر ان كان معناه تسليم مستقيم روايتنا لفظي وللا نقتلوا دياركم بل لو انسان القران انت عنوانه كتاب هدايه بدغره قدسو غير كيفه دو مساله وقضيه اساسيه ابي بای راشنگ بناوان بناو بگر با یقین دعوان یکی یک علم با وجود خواه با اصفاتی کمالی یک یکی علم با رسالتی او رسولی که قرآنی تدره و بینامی تی حالی و صلی اللہ که اندو مسئله و انسان القرآن بعنوانه بقيت كتبه هداية بقراءة دسوة وقحلياً كاو روشن يا جا كافي. جاكا مادام أرهشتير ضروري بل هر مسألة كي ترك قرار إصلاح بقراءته روشن بيتور. أبي لتجاء مدير لمبنى وكأنسان وقرار استدلال كا لسر وجود إخوة لمزمينا بحث تم أم جارة أول سائلك استثناء يعني أنت رابطة على قيد تاثير تاثر و فعل و انفعالاته هل تموجك بشتى اقري و شتى ارثر ام رابطه لانه نوعك لموجداته زور بصورتك قوي جلوكه كالبير امير او موجوداته داري ستيغون خصوصيتك ان تتابعك او خصوصيتك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 ولكن امامنا ان نتحدث عن اماكن نتحدث عن اماكن نتحدث عن اماكن نتحدث عن اماكن نتحدث عن اماكن نتحدث عن اماكن نتحدث عن مواد نتحدث عن اماكن نتحدث عن اماكن اماكن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 ودانوا لسه حكت رأي زاف أيمانة نوع أكثر ورقة لودانوا كعبارة لإحساس بحواس وحركات اختياري لأوائلين شد ورقة معلومات محسوسات ورقة لام موجوداتك كوالد يعني وبدومينيان تأثير ده يعني منصرج تنتربو حركة إرادتها الحياة. أماش حياة حيوان يك الإنسان شاء موجودة. أما امتياز الإنسان لسائل الحيوانات لبرأميك إضافي أم تلال حياة نوع أكثر حياته. لما إنسان علم إرادتها علم ندم عن يك حيوانات تلبون يعني, يعني إحساساً. و ارادة نبه و معنية كحيوانات برغبت خوان بميلي خوان اجوان و لايك اجني لايك اجني توضيح اهم دودان خصوصيته كإنسان حياتي كجايا لموجوداتي تر و در نتجه بناسين اماني تر انسان اناسين وقت اك انسان حد تحدي تميز شاو كاتو موجودات دور بريخوية به ان موجودات دوروبري خوين لأو اول زمانا وجودي عنها لو موجوديها يعني المقصود وين اللا زماني ماضيا گذشت ونه لزماني ايندا كهشت نهات وتفش لو مقطع زمانك ان لو موجودات لو قطعهن ترخدي ام انسان لجل اوانا لتاريخي قويه كي علمي وهيكه ايداره اندما انسان مشاهده ان موجوداته حوادثك اتبارك بموجوداتك وروابطك هنا بين أمان أهل أيك أو مشاهدات تنظيمك و تناصص وتكرار مشاهداتك أبيته ومنتهي أبيه بقيتري نتيجة قطعي لكل زمينيك أو زمينيك أما بإصطلاح كاري علمي التجربية او قوة عندما انسانا كأي جينة بعلم وقوانين السناني حاكم بصر او موجوداتها لأو مقطع زمانيها كوهية او قوتي او قوة بصر او بصر غير عينة عين عبارة عين لا ام جسمة او عزوة لأعزائي في كومانتي او شاو بصر عبارة لقوةك هي روح الإنسان أما في التنكاري وفي بو الفعل بوني استفادة لشميع عزوك مادية لإنسانك كما يعني نقشي أساسي تلك عبارة لم عيد لم شاو هناك أي نيد أو, أو قوة لبرمك لطريقي أم شاو كاركة وتعبيرات دينين أولًا أو بصر عالمي شهادية عالمي شهادية أول مرحلة جسد كربوني أو قوية لبرأو تجربة صر ومحدودي كاري إيش عالمي شهادة عالمي شهادة الأول ثلاثة وثمان أويكلا زمان حارة أويكلا عالمي غيبة أويكلا أينده عالمي غيبة شهادة باستثناء موجوداتك ذاي الدنيا رتق بالزمان وان يك امرك دوراني گذشت او يا نهاثوا اليث ثياناكر بلكه هر وقت له لحظه زمان الانسان محدودا مقطعك شهاده ومقطع غيبة هر وقت له لحظه مكانه لحظات ترى الانسان بعض الأشخاص بشكل قوة بصر ومشاهد تقرار مشاهد و تجربة و تجربة و نتجة من طريقه و نتجة مثلا علم و ملايك و خصوص سياسي ملايك اما قوة لانه كإنسان, كإنسان بمشاهده ام آيات كونية ام موجودات معلوماتك منزله لا كملان قوانينه ولا علم فيزيك ولا علم كيمي ولا يستشعر غير عباره ذكريه لدواء امكان الانسان غير بمقدار معلومات لمانه مرحله يتفشوا كسب علم كل شيء ان معلوماتي بسره اكرم استدلال ب دركي معلوماته ان يكون المستقيم لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يعني لكي يكون لكي يعني لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي نبو ببيع علم أسرى قدرة لك يا بني، صلّى الله متى أم مخلوقات جورج ورد رزقها، أسرى حكمت لك يا بني كأم وجودات التماشى في هل كم هرؤزبك إلى كمية وكيفيتها هل أوجورك أبي بصر جاء أو او كويوان بشوين كوي بصر اكايتكار ومعلوماتي بصر معلوماتي التجربه اكا بدليل بو شتاني عالمي غيب ما نار اليم عالمي شهاده في عين قلب لك او جوره كناو فلسفه متداوره كلمه الذهن بكاربري كفقد إشارة بجنبي درك شناختك اكو وشك بالروح في عين قلب كلاسنام معرفة شناخت خويتها بارزشه براسميت ناسه معرفتي اكبر اسميت اناسده ك انسان منقلب ك ديرغوم يا فؤادي فعلا ك غريبا اصلي ريشيت مناسب لرامرات طلب ان قويدونه معلوماتي الدركات كالعالم شهاديا ودرك الفيش عثمان لعالم غيب و استدلال المعلوماتي بسر اكدمان أما دوكو و بندوانا كعله تن غيب و مكر بين ش بيني كامله عادتا ناباب تو این گندوق و آوته میندا، بجور کیتر بین شش ناختی و های ببید که لدواریا، لحرکتی، لجیانه هیچ موزعقیلیکی، هیچ حرکتی کی به اساس اتحای نبی، افوتون که و حرکت و موزعقیلی لجیان، حر حرکت و موزعقیلی قراره بیک اساسی اوی ببینه جهان بینی اما ا لشوين اما مساله خدي حركه كردن وموزع الجهري متخك ام انسانه وقتك لعالم شهادة معلوماتك كسبك ولا عالم غيب معلوماتك موزع الجهري لا برادري ام معلوماتك يعني مثلا دركك كك ا برسيتي انه جه خواركك او ميازي اواكها لزمنه برسيتي قراره ام مواد غذائية كي في بغداد كأجزاء لبن تحليل بوانجي أو بجريتو أم خرقة أو تأمينك أنا شناغتك أم معرفتك السماء تو دي جيبك يا أبي بخو يا نخو وهرو لقبيلا بنسبة هر نوع معرفته شناغتك حياك نوع الموزع جدية كي بوم ترحبه كشو الموزع بجري أبي جيبك أبي جينك أنا شو شتي كاك امكان نيا الانسان لتاريخ استدلاله وتفكره شلك لبرابر يا حقائق عالم غيب وعالم شهادة موزع كان شتيكن حواله خدي تعبير كدرك ابياناده أبي قرار دادي أبي برياري لسربرك هواكبنيا ولكي وجودي خارجي من العالم الشهاده الى العالم فقط ام فقد كاري تذكرت البنات كاري بالرياضه انا كابيت شي فينا فينا كاي وان معلوم... جنها نوع... جنها او معلومه دائما با توجه بمك هم جهاني هستيه لغل هم کسرتی موجوداته کتیایتی یک دستگای واحده و حركتی تواوي اجزاء ربطیان با و هم انساني شه جزئه که لغا هم جهاني هستيه ابي حركتی امیش همه هم حركتي جهاني هستي هر ابي و به أذا أن إنسانًا هل موزعات المجرات بيجري لا مرادري هر جو راه معلوم يكون أسهل به ك موافقا لجو حركتي كل الجهانه السيا ولا لجو حركتي بشيء غير اختياري اخوان يعني شو احتياجي بعلمي محيط به سر جهانه السياحي ياك كنكاري هم لباشي علمي بسريع هم لباشي علمي قلبيا لمحدودين في زور كمان إنسانات وانا تعالى يدك أما بوجورا للتريق إحاطة علمية وبزانية موزع جيلي مناسب لهر مسألة كاتشة إنسان بيت بمعلوماتك هيسي استدلالك لسر أو اجتكا قرارك بعد دبي معلومة يعني بين معلوماتك كلا علمي غيابه شهاده لي غي واستدلال كذباني ابي كات المعلومات استدلال يعني انسان بالملاحظه يشتك رابط اشتي ترى رابطه عليه ومعلوليتها بهذا معلومه بوي. أني ملاحظةك، أجاب أبي تريان. يعني وختك معلوم لك مجهولة عند علم لم وقت دون معلول بمعنتك هن معلولك في اذن استدلالك لسر او معلولك انت شنو هي ادع على التتابع عند تكوف ما ابي, أبي, أبي استدلالات الانسان لم تشهد ودرنات عمية كإنسان اشتك كري في زانية بملاحة زئم فقدا مجرد ملاحة زئم منتهي هذا زاني اشتكيتر بين رابتها ألية معلولية لبيني للايكو ولا القرار دادنا كأبيتشبك أبيتشنك مثال بذرة صادم جارك ملاحة في جور جور رشة زردة سورة سبي. ألم تكن اختلاف في الرنها يا؟ إما لم يختلف الرن ولا لم علومها. منتهي بين ذا يكبر يار كأبي حقوقي إنسانة كان مختلف. بي. مثلاً أو يكافس بانسبيا إنتاجي به بسرعه باني, باني رش. اما دواي بينك هراوخلكين فكرة كانوا ألين بلا اختلاف في رن لا كافس بانيم إنسان عنها اما النابض بيت معي اختلاف لحقوقها اما بنبر ياركه ابيك بشتي لحقوقها متسالبه انا هل هيك حقيقته موزع دوجر موزعجين برابر يكره معناه ايش امل معناه ايش كان لم موزع موزعجين معلول يا عالتي او حقيقتي اختلاف الرنين بو شنك اقل اختلاف الحقوق. معلول بيت بو اختلافي الرن ابيك شيء الهروبه عالت و معلول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 نحلكا بينك بريارك بعكس يا ابو كادير اختلاف حقوق بين لا بلى ما كاين اختلاف و امدا تعابير كوليتر اناكه اوشتا نوا دبا شي موزع ديرين المعلومات ككتابا ديالنا اعتباري يعني باش برياري انسانكه كتصميمو قرار دادو دو برياري انسان داخل التياته غير برياري دال سلامكش دا دي هذه برياري ده هذه دي امان legal awaka bathi yeki istidlal fi agen rakna kachun agar shdik bi istidlal tiyri dakhalati bi miryadani khutmi cha akra bi dukul kamaululi agra hatman fil kharbi wa fil kharj nabrriyada bi riyada alzani ka agra amma le had hadith كانت باحثة طولانية لا او كثيرانه سروش لو بحثانك سروشي كان زور بمفاصل المعلومات هيك باستدلال انسان فيناق بقدر كاركتر اكراطي محيطي بسرت هواي عالمي هستيان لا برابري هر حادثه وكل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 لن يكون هذا حدث وفقاً أما وزعيدي صحيحة أبي أمامك لن يكون هذا أبي أمامك ويكون ذلك تواوي أو حكمانك أبي وأب وابك وابي وانكين أما نوعك معلومات أبي أوك سواء علمي محيفي هي تحمل الإنساني با أو قوة الإنسان والأأمان والأقري أما نوع العلم والأقري كيف تقول أبي بكم يا أبي في فهو سمع أما إشارة ضوءك أم إنسان نا لطريقي بصروا مشاهدوا تكرار مشاهدوا تجربة وقعيشتو ضمانة ونا لطريقي استنال ضمانة لا أثر هيرويلة ويقال مفأده يعني بل كبيستو يتي بيعالو توأنيش قبولك له كمان أنا تقليدي يعني إنسان شاركني غيري أوه كبوعالين أنا وياي أنيش ابتكار بقاني ترفها وقبوليا هروى هروك للزميلين مسائل يكاكا تخصصين وبشرة والنبيين أفراد بشرة المسألة الرؤى دا مثلاً إنسانك شيء خا تبا دس في زشك كازانين زلة خطر حساس ترين قزمي كقلب شا خوي لينات إنسانك انا استقبلك على هرواك لهر زميلك للزمين كان جيانا نوعك تخصصها يا بعض من بعدت النايزان وام برواك على ويك التخصص الذي اجباء واجباء لرميش الاثر باش او من نقوم بتسليمك و قبولك او لم زمانات تانك ازانك من نائزانك او قبول كاري سمع وقت افراد انسان فرد فرد تما شابك هر فردك واسفل سمع لفردك تر معلومات ورقره اما أوش السمع بو او شابك او او سمع ورقرتني ابيد شبك و ابيد شبك و ابيد ولكن يجب ان يكون مجموعه من المجموعه التي يجب ان يكون المجموعه من المجموعه التي يكون مجموعه من المجموعه التي يكون مجموعه من من المجموعه التي يكون مجموعه من بوجه ركال صلاحة ديان دعوية تحوير الإنسان حالة دعوية أمام مقدارك وزيفي تريش لشوين زعف حياتي استفادت دروس لقوة بصر و لقوة سمعناكا و علمك نتيجة علميك شایسته با عالم شهاده پياناكا و ام موجوداته با آيات با عنوان آيات با جورك اشه ملاحظت کان نایکا ولودوا بینشه دروس لعالم غيب پياناكا با بما خوا للزميني آم دقوي شا حذالاتك النار دوك للطريق السماء وإنسان دل جافتك أوياك أبينين قرآن رلا توجيه خلقك رحنا معي أنا كابومك شم ملاحظ زي آيات كونتك آيات وجهي جلالتي أم آيات لسر حقائقك العالم غيبات شواني شوان كيفك و بمصورته... كما لا قرارك معلومات العالم الغيب بتقديه غير من كلان انجمن لذلك مثلا إيماء بتجاربك في حياتي البشرة كراو جي وبإيماء أذانك البشر لو وقتك حياة خويبه دسونا لا نيتواني والدين شاب دروس غير حياتك دروس لعالم الشهادهك كذل منا فلسفة فلسفة منتهى علمك فيها قال موردي خوا أمي كأي خوا مني خلقته خلقته من نقصي ولو كامل على زمنه بداية لا إنسان لطريقي أمان ومعلوماتك ولجيانيا اللازمة ليبه هملا دركي حقائق وهملا موضع موزع يعني مناسب لطريقي أمان ودسيك وأختيك الانسان إنسان يك يل لسائر حيوانات علمه مقصود أم علماء نعلم علمي كبا لنا خلك في أيضا مثلا بيستني صوتك وبيستني الرنغو شكلك وك ولكن تامك وغيري ان يكون الانسان أما إنسانا جلب يعني في المجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال نسبة بهر والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال والمجال مثلا نوع خوراکی فی خوشه، نوعی فی ناخوشه، نوع لباسی فی خوشه، نوعی فی ناخوشه. اما قوی این قوی هوا، جای این قوی محرکی انسان، توابع حرکات انسان، لاسلبونی عمق و انسانان. حالی آنی با ما محبوطاتک، محبوباتک و جسدان، و حالی آنی با ما فرار کل آنکنان مطبوع نامداری و دوکنده.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 بلان مختك ااا كنترول يا كري توجيهي اكري ام هوا تزكيه يا كري وينيت ك اوشتانوا خالق يا انسان رب يا انسان زاني منكر دايناون لاانه تنفركوا وتعارك كل يوم من انسان انسان عندنا قوة ، قوة علم و قوة إرادة لهم إنسانك بالقوة وإمتياز إنسان لسائر الموجودات حتى لحيواناتك نزر في الموجودات بأو بمي أما على كيف فقد إنسان المؤمنة لذلك الأثر يعني هم علمي تسأك ولمسي طريقه بجوريك الدرد وخواه وهم إرادة كيش أو يكبره بره يكبره ساحة هدايته اكاو نائلس جا أناك إنسان نموك توليد مسلك إحساس بحواسك حركت يعني جوانبه لولا ألم لمسة طريق وبدأ سينه وإرادتها مجموع أي آثار لشتيك نشأت أجر كبير حياة حياتي إنساني ما تبي إذا فحياة حيوانية شو شوادي يعني لحياة حيوانية كون نشأت أجر كبير جداً لحياة إنسانية كوك إرتباطي بالروح ادم جريمه انسان نفسه اما إنسانك اللي برابري ام عالمي هستي واقرار اجري جازا من شيء كسبه <تصفيق> هر واقعه له شيء اشاره منك ام انسان جارك تميز به أو او كونن لا زا ايكريم لو ما كان اكو نكرت هو بروله عالمي هستي و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 في تدريج العالمي شهادة وريان أقريه لتاريخي بصره كانت في حالي استدلال بوغيشتن بحقائقك لعالم غير البطال لا استدلال كردن بووجود خواه كبالا قشته بوغيشتن الانسان روح لم جهتاك وكاري أساسي لم زمينه روشي جور جور إرا أدراه ومصلا للاي فلاسفة نوعك استدلال مطرح للمتكلمين ولماي علمي كلامي علمي كلامي إسلامي كثيرا علمي نوعك استدلال مطرح وقرآنك نوعك استدلال بوشتاني ترى أرضك بلقها مهر لو نوعات وأن بو استدلال بوجودي خا ج استفادك استدلال فلسفي واستدلال علمي كلام دونان المعروف هن ك زور وشكل لبلهم وكثر زغارني لبر أي إمجهاروام نوري أكين بسريانو إنسان كيف يعن بينعك؟ استدلالك الفلاسفي كان دليل مشهور كهيانو ألبانته للدليل إمكان لأن ال ذي نخوي أنا توابي مفاهيمك معلوماتك كذلك يانكروا بقسمك للأخوة عن هايكن بسيقسم تقسيم عقلي الا ان مفاهيمه لا يا نكره وجودي ب ب اصلا تصور مفهومك خويا ماجينهك اثرنا به امزه وك مثلا اجتماعي جدانا يا تصوري مفهومك هل خويا انا جينه اقتزالاتي مفهومك يا جوك ملاحظة مفهومكات نه كشش براو وجود تيادي نبراو عدم اكريعيش بيت و اكريعيش بيت داين انجارة يهين خارج و تماشا اكين ديارك بشي اكين منتنع اكين محالك في وجودين يكار من فياني او فقط مفهومي زهنية اولا اشكا ملاحظة ان اكين لمعلمان قشتي دانه كين يكين النوع اي اوابت أو و عباب چون هر كامي تصور كينبت هیچ شكيك <تصفيق> لو أناك خلاف الصورة العقلية الرنانة فرد كيس السماءات وأرضي من عدمه شكيك عجيبني خلافي عقدي محارني داي يعني هكشي إيمان مشاهدة كينو كمان زاني ولم أعلم شهادة قشتي لو أنايا وا خي بو خي وجود وعدم برابرة لذلك خلا اقتزاع وجودي عدمي كرو أسألة ثيابة اگر خوی نتقاضای وجود اکا نتقاضای عدم اکا ایچون وجودی دست کود خو اگر موجود اک که تقاضای هیچ کامل دو جهت ناکا هر دو جهت اکا بای مساویه اگر قوه یکتر اضافه در با موجوده تا حرکتی برای علاقیان با دو ریگج هن که اکره بم لاتل بیتو نصان یا با لاتل بیتو اما لذاتي خوي موجودة حركه هي اقتضاء حركه بلاي جاناني بتا نيروي اكتب للرايترو وارد ما لنا سر انا وتكاني هذاك لوجود جاتا امكاني مي عمل فيجوال شلون اگر بجوليت ابي ذاتي خوي سر تشمنه ديري شلونك هلته شي فرض فرد ما لسرمه بوك لذاتي خوي ام سر تشمنه ادري اقتضاء اماني دي وقت اوايل ثوابيا الموجودات كمان لم عالمها ممكنه واشتي ممكنيج وجود و عدم غير مساوين تقاضي هيك كم لاكر اما استا يمروا بروبل ديال الواقعيه تاع تامم كنات وجوديانها اديد غيرين باش وين نروي كي ترا قوه كي ترا كاو ترجيح لا وجود ديال عدم دي او موجوده بلي كانو اگر اديرش هذا ممكن به حن دواره اشكالات لترجيح خويا اي او شي وجودي في داو دوارها الروافض كين موجود ممكن يترتسر بجيت أنا رجنا يا في فلسفة تسلسل هو دا كهر أشياء تودينا يا شيء وأبي يا يعني مثلا لا زوي وشروعي بكن وبكرن من أوكراتي يا مخلوقي اما فلان كريمان واوجدانيه تريديدي ثابت واخرين كان مخلوق كره زاويه كما يعني اول الزمان كان نبوءه بالوجود يتاولني خلق كربه ها جاي او مبارخ خلقه كربتهم كامام نش غلط كعبو غير منتهي ببناء موجوده للنوع ما وجود خارج واجب, واجب الوجود يعني هر تصوري ذاتي خويا أمي لا هلا اجنده الين الوجود كي يعني اوكي منك الرحمن هذه لجانا ذات معه واجب الوجود حنا هو اللي الرابطه فقد وجودي في بحث كرحمن برحيم بجبار كي شن ابي واجب الوجود كامل بيت وهروا ملاحظه يمكنه تكجل لا يكتروا من اقتزاع امرك ادا علمي به ارادتي به قدرتي به واماني حياتي ابي حياتي به انا نشتهي اذن بلا شيء كل بمعنى تكاني بالانسان انسان ما كان تحركات متكلمين علماء توحيد اسلامي دليله كي مشهور عنها فعلًا دليل حدوثه فعلًا بجورت البعض فعلًا متى ما شاع عام على مكين تغيرتي عبيني زور صادق خمن اسم سالبين شارف السماء أعلم لحظة كأمان ولا دنيا بياني على ما فيش على نجوى وأنا بعمل يعني جي يعني أمشي على سنا ولا مسيرة حركتك الآن ولا مرحلتك لمرحلين كبعضك لم مسيرةك تيكذو وبعضك يشمع ده ده أن حركته قبل ما ببي وإلا أجر مبدأي النبات فرط خينك هرب هربوا لأضل حركته ولا لم مرحلة أصبحت أمك سجل نادراً سال الدعاء البرام كان أجراء أم موجودة متغيرة لأظر حركة بكذا إذا بزول مرة مثال ساد كباقي لقاء خانك في كاميرا رندانشت يقدر أي ساعات دوان زين مرة بينماشينك لا تلف سنار روج وكماشة أم یا ساعتی مثلا یا مزار شروع تلو بحرکت لسنو و ساعتی یکیش اغافت کرماشون اگر کسی که پی بله ام ماشینه لدوی توقاتی و سا حرکت لسنو باور را کنم مقدار تأكیدی باب کنم رن باور کنم باقیدی امک پنچری و زار زار دو روش سی اما أجل أجل أم اذا غيرت مسار سرعه حركتك اما شنو لسنه واستغيرت كاميرا متفق هي ما في زمانه واجل ذلك زمانك محدود أما اما كاميرانا ولكن اصبحت معين ومتناسب اجل المسيرات لا تتعامل مع ولا الاسلاميه معين تتعامل مع جاء التي تتعامل مع المسيرات التي مثلا مع المسيرات التي تتعامل مع ولا التي تتعامل مع المسيرات التي تتعامل مع المسيرات التي تتعامل مع المسيرات التي تتعامل مع المسيرات التي تتعامل مع المسيرات التي تتعامل مع المسيرات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 أول متغير باء أصلاً لقلب مبدأي أنا رقنك أبي أول كله في أدارتنا يعني متغير كل هرأ أمك متغيرة يعني زمانك هيتي زمانك لما راوي مجتن داراي مبدئك بها داراي منتهايك اه متكلمين ملاحظات انك روك ام عالمان قشتي ها واي ذات. داين هر چك لحركتات بو ابي مبدئك بي ابي حادث بي انجارة ابي حادث بي يعني زمانك بوا كمعدوم معدوم بوا خو خو لوقتكا كمعدومة انكانو يتصوري او بي انك خو خو مو ايجادكا شون خوی خوی ایجاده کنید اداب بوده تا خوی ایجاده کنید فرز مثلا نید کنه بوده بلانشتی کهی تریش بوده که فرزی اکن اگر هر لمانه بود که وان دور بری آوا بعض هم مسئله تسلسل دور امانه تشد نیرج ناچار این دوباره بگید و بما که موجود یک تر که اول تغییر لزمان لحرکت لمانه بری به که او بیت مبدعو الحادثان أو اللي أوصلتش معاك ذاتي قديم خوي عاوزيت الأنان أجن قديم وأنا جهاز وش جو حركة كيتانية وتكانج لإنساننا عندي دليل للاي فلاسفوم مشهور تر عام من وهم من بوهنك وهم بلذاته وحركته بين الإنسان لذلك دليل وحيه ودليل نظم دليل وحي النظم معنى ما هو من هم في هذا بلكن بن جركة لا دونبري وحية يعني الآن كي ترد نصائح وحية القرآن لا كروين ويك بكرة خصوصيات أم وحية ذلك بكرة بجانب مكة أو أسرك إمكاني نيل صادر به معجزوني أو ذلك كن كناشاد منتهي بالبماكة سرتشا ويك غير مخلوق أم وحية سرتشش دليلي نظمش كدوني يعني ربطا عالمي الشهاده جا تشوف دليلي وحي مقدارك تفسير الزياتره اصاله شان دليلي نظم بحثك جا ابل تفسا معنى كلمه نظم بوجودك لرا مراد معنى بدا يعني بما باش لك مثالك بیای واقعاتو که ابد قطع کلی دافوشه خال تا بیان که ولی سرمای زور و لگن مای زور خویی بپاریزه ضمناً ل او کار و حرکاتش نشکه یهی این نه منعی نکردم یعنی بسشته خویی دافوشه که نکار کنی نیخات دوام اما لیرا تصویری شته بنویس هنطور من او ها خوشاك اكبوكم في حالك من استخداريك ام جارة پارچه اصيناتو ايباعداتو دس خياتك خياتك دس اكبا كاركد من السلام پارچه اول جار النازا اقري اول ايه مثلا بوراني و اول ايبو نافكي و اول ايبو جيرفاني و او ايبو چي او ايبو چي لشوين امكا النازا اقريت باكي او اندازانك اقريتو ياسي جا فاتو قطع قطع ايه اقار أنا أم قسماتي ذا ما بتابع كمية. وقت يكذجاي كردنو، أنجارة، تركيب أو قطعاتك، وصورة الشكر لك هزي لا لا يكتريشو. أبي أويا نبيلة بهردو. كمادي أم مثلاً له تنقنا باانتخابكري. كذي عاريدر مناسبني. كداراني كليدا يا فناو درك يا كاجو الوضع معلوم ابي ما بهلك استعدادي دا فوشين محفوظ كدن لغير ماو سرنا سائر او هدفنا كلفانطوليه يا ابي دار القدره في استدارخه امس جوار ابي امن فانطواله لغير على او هدفت تحقيق هذا الشيء hana hang dela ta aw mojoodat e chaka sarokaliga aw hela ta aw makana aw aw shakhsata e ka atabari masalan har aw kadu in du rani bad rusat du tay bad rusat aw ba mulahaza ame kam insana hana aw gwa zin kunakri ba jore kabeh harakati gure ya ade ba jore khet ka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 احتعدادي تايبت لمادي او بانتولا وهما هنغبوني امال لغوانيك وعلى دول البالي كهنوي امانة بعمية كهدفك معين تحقق في تيب بخشري او كهر موجودك او خصوصياتي ببيت تا هدفك معين تحقق في تيب بخشري فقال النازم لو اشتغل وكلى سوري اعلى بيانك افرمي اعوذ بالله من الشخص وانا بوجي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اضا او بو اسلال بو اصبات ديخوانيا مطلب يتر الا مقصود غيره خري الناس ما هيك كده خلق كلمه خنق هو بمعنى اندازاغيريه ان جاره تون اندازاغيري بو اما بي كلدوي بفيه او اندازاغيريه بيبرع اجزاء كجاك تنو برينا ليرى لغايه لغايه لغايه لغايه لغايه لغايه لغايه لغايه لغايه لغايه لغايه لغايه قدرتي خاصه بهرموجدي في دوائر استعداد حيدتي في تحقيق او هدف حركتك فهذا هذا حركتي ما هم حركتي سائر في العلم نفسه هل هر موجود لكل هي نازل ماضي هر موجودك صورت و كيفيتك مشخص و قائدتها يا أخوة سازگار لغل او هدفاتك لسل شاندان راوت و موجود استعداد قدرتك خاصها يا أخوة و لدوائية موجوداتك كبه كمييت استعداد كيفيت استعداد مشخص و هر كاميا لرأيك حركة أكوية حركت حركت تواوي أمانية تنزيم كراوها معنية كبرخد وتصادم نبي نانرونا دا بجور لا أي أم حركات متعددة لمعلمة يدرس جاي واحد يشبي هربك مثلاً أمدرس جاي زبط الصوت كأجزاء مختلفة ها هر كان مذهف أي أما مجموعة وحدة هدفي واحد حقك تيا بخشة ك الصوت دانا ويا علمي محيطي بس ارتواري خصوصياتي موجوداتك العالم الشهداء ان هي اما تحدك